Thank you. أَلَمْ نُنْصِبْ لَهُمْ دِينَا وَلَّهُ هُوَ لَا يُقْتَلُونَ نَحْنُ سَنَقِيرُ أَمْ لديناهم ملكاً عظيماً فمنهم من هابن به ومنهم من خزعاً وكفى <تصفيق> في جهنم سعيراً إن الذي العذاب إن الله كان عزيزاً حكيماً والذين Lord. Mm -hmm.